اسم ربك الآلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وإنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويدجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد أبر.